أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان ذي القسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَادِّلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَالصَّفُّ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء, وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعله 116. بلقاء ربهم يؤمنون 117. وآبا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون 118. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم أقد جاءكم بينة منهم 119. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون